واشهد أن قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نصرة أهل الإسلام فريضة شرعية وضرورة حياتية المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ومن لم يغزو ولم يحدث بغزو فمات مات على شعبة من النقفاق والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نصرة إخواننا على أرض فلسطين فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإن كاناته يقول صلى الله عليه وسلم ما من إمرئ مسلم ينصر إمرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وما من إمرئ مسلم يخذل إمرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وانتهك في حرمته إلا خذله الله في موضع يحب في نصرة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن مع العسر يسر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد المجيد أما بعد زال حزيل السوق متواصلا مع صفحات من تاريخ الأمة في العهد العثماني بقيادة السلطان سليم الأول ونعرض في هذا اللقاء إلى أهمية وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر فالله سبحانه وتعالى علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعلمنا سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا والسلطان سليم الأول يعلمنا من خلال دراستنا لسيرته أن وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية لمواجهة حديات العصر تحديات العصر التي كان يواجهها سليم الأول إبلاغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخافقين وإقامة دين الله حتى تطبق الشرائع وحتى تقام الحدود حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم، ولقد سعى السليم الأول سعيا حسيسا لتحقيق هذا الهدف كما قلنا في لقاءات سابقة وحلص على تكوين ما يسمى مشروع الدولة العالمية الإسلامية الموحدة وبذل جهدا كبيرا في تحقيق هذا الهدف وقد تحقق جزءا منه فعلا حينما أصبح شبه جزيرة الأناظول وشبه جزيرة البلقان أوروبا الشرقية كلها حتى عرض النمسا كلها وحتى يعني أسوار فين وأيضا جزء من أفريقيا والعالم العربي وجنوب شرق أسيا وجزء من أفريقيا فعلا تكونت دولة الأولى الإسلامية العالمية وامتدت حدودها الجغرافية والتاريخية على امتداد حوالي يمكن ستة مليون كيلو متر مربع تحقق المشوى فالسلطان سليم الأول كان حريصا على تحقيق وحدة الأمة لمواجهة الخطر البرتغالي الأصباني المدعوم من الدول الأوروبية والمدعوم أيضا من قوى الخيانة داخل الصف المسلم السلطان سليم الاول كما قلنا كان يواجه بعض التحديات يعني مشروع الوحدة العقبة الوحيدة التي كانت تقف في وجهه هو ظهور الدولة الصفوية على ارض آه الساحة الإسلامي وقلنا المرة الماضية ان احنا نحتاج الى تقويم عمل الدولة العثمانية وتقويم أعمال القوى التي كانت موجودة على الساحة على الساحة الدولية في ضوء ما تسمى بمنظومة القيم الإسلامية العليا وقلنا أن القيم العليا هي التي بدونها يعني يكون المجتمع مهددا في أمنه وغيابه يعني إحداها أو غيابها كلها يؤدي في النهاية إلى فشل المجتمع في تحقيق المهمة التي من أجلها استخلفة في هذه الأرض وهذه القيم كما قلنا مرة أخرى هي قيمة العلم وقيمة الإيمان وقيمة العمل وقيمة تكريب الله للإنسان وقيمة وحدة الأمة وقيمة العدل وقيمة الشورى يعني لما قلنا بدون هذه القيم ينهار المجتمع ويكون مهددا في أمنه إذا غابت إحداه أو يعني ضعفت وهذا النوع من القيم لا يمكن إقامة أمور الدين والدنيا والآخرة بغيره وهذه القيم غيابها يحدث التهاور والفساد وضياع مصالح العباد في الدنيا والخسران في الآخر. في ضوء هذه القيم يمكن أن ننظر إلى ما كان يجري على الساح. يعني السلطان سليم الأول نجح في جعل الأنظار كتلة واحدة تضاف إلى رصيد الدولة الإسلامية. إلى شبه جزيرة البلقان اللي هي أوروبا الشرقية كلها ولقيت أجزاء العالم العربي اللي هو بلاد الشام وأرض الرافدين ومصر والجزيرة العربية وترابلس الغرب وتونس والجزائر أصلح جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية أمة واحدة بضافة إلى أفريقيا بضافة إلى إلى أجزاء من اخرى من العالم الاسلامي المشكلة التي عطلت المشروع الوحدوي رغم اهميته الذي عطل هذا المشروع زور ما تسمى بالدولة الصفوية اللي كان على رأسها اسماعيل صفو وفي البداية يعني كانت عبارة عن الدولة الصفوية دي دولة عبارة عن طريقة صوفية ونشأت في بلاد في مدينة أردبيل جنوب أزربيجان وبعد كذا في بعد فترة طويلة وكانوا يتظاهرون بأنهم يتبعون القرآن والسنة وأنهم يعني يدينون بالمذهب الشافعي أيضا في في معاملاتهم الفقهية. وفجأة حينما تأسست الدولة أصفوية بقيادة إسماعيل الصفوي. قلب ظهور المجل للسنة وللإسلام وقام بأعمال لا يقرها الدين ولا يعني وليست من الدين في شيء أخطرها إن هو بهذا العمل وحرص على إقامة كيان سياسي بدأ يهاجم ممتلكات الدولة الإسلامية ويعمل له كيان سياسي على حساب الدولة العثمانية وأعلن أنه يتبنى مذهبا هو المذهب الشيعي الاثنا عشر الأخطر ما في الأمر أنتهى يعني وأسمى نفسه يعني دولة إسلامية يعني أعطى أصل نفسه طيب يعني إحنا بنقول إحنا بنقيم تقويم هذا التصرف في ضوء يعني قيم الإسلام يعني هو فرض مذهبه بالقوة يعني كان أصلا يعني إذا قينا نظرة على مثلا المنطقة التي أقام فيها كان الدولة السياسية كان إيران وكان يسحَف على أرض الرافدين وعلى شبه جزيرة الأناضول لو إحنا نظرنا إلى تاريخ منطقة هذه المنطقة يعني منذ عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه امتدت حدود الدولة الإسلامية لتشمل الجزيرة العربية أرض الرافدين إيران خراسان وبعد كده انساح الإسلام في جنوب شرق أسيا وإلى أسيا الوسطى وزحف إلى جنوب شرق الأناظول وزحف إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى الشمال الأفريقي كل دي كانت دولة واحدة دينها واحد إلهها واحد قبلتها واحدة كلها سن أهل السنة والجماعة كتاب الله وكتابها وسنة أني محمد سنتها مذهب واحد استمر طيلة عهد عمر بن الخطار طيلة عهد علي بن عصمان بن عفان طيلة عهد علي بن أبي طالب طيلة عهد بن أبي إذا امتدت حدود الدولة الإسلامية لغاية الصين شرقا حتى اسمها كاشغال في, في مقاطعة سينك يانج اللي هو تركستان الشرقية دي كان الحدود الشرقية وغربا حتى القوقاز وأيضا إلى عبر المسلمون إلى الأندلس وجنوب فرنسا كل دي عبارة عن كيان واحد مصدر حياته وتشريعاته القرآن والسنة ما كان في شيء اسمه تشيع ولكن في شيء انه آخر ما كانش في حاجة كان في إسلام واحد وفق المصدر الكتاب والسنة حتى حين ظهر أبي أب أبو حنيفة والمن أحمد والمالك كان المذهب فقههم هو فقه الكتاب والسنة يعني الصراحة ما كانش في فرق التي ظهرت في ف في هذه المرحلة اللي هو أثناء قيام الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول، يعني إذا نقول هنا فجأة الدولة الإسلامية التي كما قلنا واستمر أيضا مش بس على عهد بني أمية من 41 هجرية ل 132 هجرية في عهد الدولة العباسية أيضا الأمة كلها كانت على قلب رجل واحد لغاية منتصف القرن الثالث الهجري الدولة العباسية ما كانش في حاجة اسمها مذاهب اخرى غير الاسلام لكن مع ترجمة الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية الى اللغة العربية بدأ الفساد يتغسلل الى العقائد، ظهرت المعطلة والجهامية واخوان الصفا وظهرت المذاهب الفاسدة وفشل كفر نتيجة وكلها كانت ترفع شعارات الاسلام زي الباطنية وغيره يعني اذا قبل كده أمها كلها قلبها على قلبها مصدره تشريعاتها وفكرها وعملها وهو الكتاب والسن ففجأة ما ظهر على الساحة في عهد السلطان سليم الأول وقبله بقليل لأن المذهب ما ظهرش فجأة لا ده بدأ منذ القرن منتصف القرن السابع الهجري وبدأ يتغلغل وفصل حينما وكان حريص صاحب المذهب على إقامة كيان سياسي تبقى قيامتك السياسي الحينما تدخل المسجد لتصلي تجد جماعة لا يحل لك أن تعمل جماعة أخرى عشان تنضم إلى الجماعة في يد الله على الجماعة الناس فأنت أراد اسمعين سوف يعني تريد تقيمتك كيام سياسي طب ما تنضم إيه في كيام سياسي فيه الدولة كانت المملوكية وكانت فيه الدولة العثمانية وكان قبل كده دولة السلاجق الأتراك المسلمين اللي كانت بتدعم يعني السلاجق الاتراك المسلمون اقابوا كيانا سياسيا ضخما على ارض امتد من اسيا الوسطى لغاية شبه جزيرة الاناظول كانت تعترف بالخلافة العباسية ومقرها بغداد وكانت تعتبر سند للدولة العباسية يعني كان في وحدة سياسية وعقدية واجتماعية عدوها واحد وفعلا تكتبت الجهود الدولة السلجوقية مع الدولة العباسية لمواجهة الحملات الصليبية التي بدأت في ملز كرد وتواصلت لما أخذوا بيت المقدس واستمرت مئتين سنة يعني كان في كيانات سياسية متعددة لكن كانت تعيش في في تعاون فيما بينها يعني الدولة السلجوقية تتعاون مع الدولة العباسية ولما قامت الدولة الأموية كانت تتعاون. مع الدولة المملكية وتتواصل بل إن الدولة العثمانية كانت ترسل فريقا من الجنرالات لتدريب وترقية القوات البحرية في الدولة الإسلامية المملكية التي كان عاصمتها مصر وتمتد تشمل الشام والجزيرة العربية يعني ما كان في تواصل وتحاب ونصرة والكل يعني يدرك له هدف واحد وغاية واحدة هي إقامة الدين ونصر المحافظة محمد والتصدي للعدوانات على العالم الإسلامية لكن الدولة الدولة الصفهوية ومؤسسها إسماعيل الصفهون طبعا لكن هو ينتسب الأصل إلى الجد الأكبر الشيخ بدري صفي الدين اللي هو الجد الأكبر كان همها تقيم كيان يشكل شوكة في في في حلق الدولة الإسلامية وده لذلك كل ما جرى يعني يد... يؤكد فرض هذا المذهب بالقوة على أهل إيران حولهم من أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيء طبعا ده صفحة من التاريخ حتى لا تتكرر المأساة ربنا بيقول لا... إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ورقا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء أسماعيل الصفوي كان يعتبر البرتغال مصلحته مصلحتهم واحدة رغم أن البرتغال والأصفان قاموا بتطويق العالم الإسلامي وانطلقوا في حملة شرسة لتنصير العالم الإسلامي واحتلال أوطان وسلب ثرواته المرحلة دي كانت تحتاج إلى تكاتف الجهود إذا معيل الصفوي يفرض مذهبه على أيها بالحديد والنار بل أنه قتل أمه لأنه صرت على مذهبه ابن اللي بتعمله ده أنا غير أترك أهل السنة والجماعة علشان المذهب تجعلك شوية الهرطقات اللي انت بتعملها دي فقتل أمه وصر على أن يكون مذهبه هو السائد وهذه عشان بقول لحنا بنقوم التصرفات اسماعيل الصفوي في ضوء منظومة القيم قيم الإيمان وقيم العلم وقيم العمل وقيم وحدة الأمة والعدل والشورة فأي إسلام هذا الذي يسمح للإنسان أن يقهر غيره على يعني اعتناق مذهبة مش عاوز أقول اعتناق دين يعتنق مذهبة بقه ده ربنا جاء لا يكراها في الدين قد جاءكم فما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى لكن هو الشاه إسماعيل صفوي فرض ما ذابه بالحديد والنار مش بس كده وكان حريصا على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سبحان الله ويقول الإمام ابن حجر جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله ورسوله لهم سماهم الصادقين وسمناهم نفلحين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يفتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين جاءوا والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا موت أؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوخى شحى نفسه فأولاك هم مفلحون الصادقين والمفلحين بل إن الإمامة ابن حزب يقول جميع صحابة الرسول الله من أصحاب الجنة وقال حافظ البغدادي في كتاب الكفاية إذا رأيت الرجل ينتقص من صحابة رسول الله، فعلم أنه فينديق من صحابة رسول الله قدوتنا وأسواتنا وحملت هذا الدين إلينا، والهجوم عليهم لا يقصد أشخاصهم، إنما يقصد جرح الصحابة معناها جرح الدين الذي حمله إلينا هؤلاء الأبرار الأعيار، هل أسمع؟ إذا كان مسألة تجيح. فالدولة الصفوية اخطأت خطأا جسيما انها ارتكبت هذه الجرائم مش بس الميل من صحابة رسول الله بل كانت يعني تعتبر ان دي اسوء القرون معين الله سلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين عدد عهد ولا والاربعة يعني ده عهد الصحابة وعهد التابعين ده خير القرون و... و... وأيضاً من المذهب اللي هو يعتبر أن هناك قرآن آخر وس... هذا ال... هنا المعيار الذي نقوم به منظومة القيم الحاجة الأخطر مش بس النيل من الصحابة ومن كتاب الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أيضاً نلاحظ التخابر مع الأجانب و... و... و... والحرص على تفكيت وحدة الأمة عن السلطان سليم الأول أحريص على أنه يعمل دولة إسلامية على ما هو وكان من الذين قدر لهم أن يحاصروا فيين يعني الإسلام وصل إلى أرض النمسا أوروبا الشريقية كلها تقريبا رومانيا، بلغاريا، البوسنة، اليونان، ألبانيا كل دي دولة إسلامية هل ممكن اليوم كيلومتر جزء من الكيان السياسي الدولة الإسلامية دي تحقق المشروع لكن لماذا ترك سليم, سليم الأول الجبهة الشم الأوروبية ونزل بسرعة إلى شبه جزيرة الأناضول وإلى الشام وإلى لمنزلت سمعين صافلة يعني نزل إلى الشام عشان يوحد الأمة دولة المماليك مع الدولة العثمانية وقد تحقق هذا بفضل الله عز وجل وأصبحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كما قلنا الشام والجزيرة العربية ومصر وطرابلس الغرب والتولس والجزائر جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية بناء على من؟ طلب شعوب المنطقة باعته للسليم الأول لا يحب لأنه نبقى متفرقين نحن نريد أن نجتمع على قلب رجل واحد ونريد أن نكون جزء من الكيان السياسي والعضوي للدولة العثمانية جسد نحن جسد واحد أمة واحدة فاستجاب السلطان سليم الأول وما قال الم... ما... ما قاتل المماليك والسلطان سليم الأول في شوية في ناس كان مصلحتهم إنه لا لا يجم الشمل لكن سرعان ما صاعت الشعوب أن تقص هؤلاء الذين يحدسون على تفتيت وحدة الأمة وواستقرت الأمور وأصبح المنطقة العربية بكاملها جزء من الكيان السياسي والعضو الدولة العثمانية العالمي اللي طلع زي الشوكة في حلق هو اسماعين الصوفي هو بدأ يهاجم ممتلكات الدولة يريد أن يحطم الوحدة أي دين هذا يقول يعني وحدة الأمة خماسة قيم المنظومة الإسلامية على اعتبر والمقصود بالأمة اللي هي جماعة المسلمين ومن يعيش في كنفها من أهل الكتاب وغيرهم اللي لهم لنا وعليهم ما علينا وكل من عاش من المسلمين على أرض تجري عليها أحكام الإسلام والشيء الذي يجب أن هو أن وحدة الأمة فريضة ودي من المعلوم من الدين بالضرورة والكفر بها قد يخرج من الملة بل إن الذين يسعون إلى تفريق وحدة الأمة قد يخرجون كما يقول الفقهاء والأمة الإسلامية أربعة أبعاد لا ينفصل إحداه عن الآخر بعد عقدي وهو الأصل والمعيار فكل المسلمين أمة واحدة وبعد أقليمي فكل الأرض التي صرت عليها أحكام الإسلام يوما هي أرض الأمة الإسلامية وعلى المسلمين أن يعيدوا ما سلب منهم وإلا أثموا جميعا حتى تعود يعني الأمة الآن أثمة لأن فلسطين وقع تحت الاحتلال الصهيون وبقع من الأرض الأمة أثمة لأنها لا تسعى لتحريرها لأن مراجب الأمة البعد الشخصي كل من دخل الإسلام أيا كان مكانه على أرض الله صار من أبناء الأمة الإسلامية دون نظر لجنس او لعرق او لون دون النظر لعقيدات السابقة على دخول الاسلام وبعد تاريخي يفيد استمرارية وجود هذه الامة دون انقطاع في كل عصور التاريخ وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدوه عشان كده قالوا وحدة الامة فريدة كباقي فرائد الاسلام وهي أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قد يخرج منكرها من الملة قد ويعد محاربا لله من عمل على تفريق الأمة در حكم اسماعيل الصفوي كان حريص على تفريق وحدة الأمة بل استحلى دماء المسلمين بل استحلى أن يتخابر مع أهل البندقية اللي في جنوب شبق في شمال شرق شبه دولة صليبية ربا الشرقية كانت تحارب الاسلام والمسلمين وطلب منها ان يتعاونوا سويا ضد اخوانه في الاسلام اذا كان بيعدع ان هو مسلم ويدعى الاسلام ضد الدولة العصمانية لكن البنادقة رفضوا لكن البرتغال تجاوبوا معهم وسامح لهم باحتلال هرمز عند مدخل الخليج بل انهم تواصلوا معه برسائل انه ممكن يساعدوه اذا يعني اراد ده, ده العرض عم نويل الرجل قائد برتغالي والبكارك قائد برتغالي قال له في الوقت اللي انت فكرت انك تهاجم العالم العربي حتى الان احنا امامك في البحر الاحمر اذا كنت تريد امام مكة والمدينة مصيبة عظيمة، ويدعي بعد ذلك الصفوي بأنه يعني على الإسلام وأنه ينصر الإسلام، يعني شوف، أخطر شيء اتخاذ الدين ستار يعني من أرائه وأخطر فئة على الإسلام المنافقون الذين اتخذوا أيمانهم جنة، يعني فض ال ال يعني إذا مرة أخرى قام كيانا وقهر الناس على على اعتناق مذهب. لا يقره الإسلام مش بس كده ده كان حريصا أيضا على تفتيت وحدة الأمة والت و و والاستقواء عليها بالصليبيين في الوقت كانت الأمة في مسيس الحاجة إلى أنها تتوحد لمواجهة الغزوة الأسبانية والبرتغالية اللي كان الخطر العظيم اللي بيواجه سليم الأول يعني ممكن بس علشان نعرف ونتكلم عن الأسبان والبرتغال خريطة بسيطة مع يعني يمكن ما تكونش ظاهرة يعني على وجه جيد لكن على قل بتعطينا تصور وإحنا نتكلم الآن عن الدولة يعني الدولة العالمية يعني هنا نشاهد خريطة تشمل اسبانيا والبرتغال وشبه الجزيرة إيطالية وشبه الجزيرة البلقان وهنا الأناظون وهنا أفريقيا كلها الهجمة البرتغالية الأسبالية يعني بدأت تقتحم المحيط الأطلسي وتلتف حول العالم الإسلامي أفريقيا لغة ما وصلوا رأس الرجاء الصالح وانتقلوا من رأس الرجاء الصالح إلى مدخل البحر الأحمر وبدأ يهجم الدول في شرق أفريقيا لأن المسلمين أدركوا أنهم قتل سفاك دماء محتاص بالأوطان فدمروا المساجد الراجل اسمه فاسكو دي ثم انطلقوا يتهددون البحر الأحمر والمقدسات اللي هو مكة والمدينة وانطلق قيدا يهاجمون المسلمين في ماليزيا وفي الفلبين وهنا شبه القر الهندية يعني عملية التفاف حول العالم الإسلامي كان يحتاج لوحدة الأمة الأمة في مسيس الحاجة وحدة الأمة فريضة فكان على السلطان سليم الأول ان يوقف هذا المجرم عند حده وتحركت فعلا قوات سليم الجيش العثماني باتجاه قلديران وكانت الهزيمة التي تعرض لها السلطان اسماعيل الصفان يبا اذا مرة أخرى اخطر شيء وحدة الامة فريضة واخطر شيء تفتيت وحدة الامة كل من يسعى لتفتيت وحدة الأمة هو مجرم كل من يحول بين الأمة وبالنالتئام صفها لمواجهة التحديات مجرم كل من يحول بين الأمة وبين العيش في تطبيق شرائع الإسلام ومجاهدة جريمة لأن الأمة إذا تفتتت وكما هو واقع الآن واقع الأمة وقد تداعى عليها أعداؤها كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فواواواواواوا ويحولون بينها وبين حتى نصرة إخوانها وأخواتها ودي مصيبة ما بعدها مصيبة إن الإنسان يشوف إخوانه في الإسلام يعانون من الجوع والحصار على أرض الأرض المباركة الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين أرض المحشر والمنشر إن الرسول عليه السلام قال رجالهم ونساءهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام او بيت المقدس وهو في رباطن يوم القيامة بدلاً لنخض هؤلاء يحتاجون الى نصراتنا وإلى دعمنا لان الموت ياتبغتا ماذا سنقول لربنا يوم القيامة الان انا سمعتبه على مؤتمر يعني يقام في يتكلمون عن حق العودة وكيف ان الامم المتحدة انها قرة حق العودة انه انها إن إن دي سلطة احتلال وليست صاحبة حق زي ما احترفت ومدريد وغيرها لاعل أهل فلسطين يفيقون إلى هذا البلاء. أمة تعد تعتبر أن ما يجري لا, لا, لا ما يجري من تغييرات غير قانونية وإن حق العودة مكفول وإن السلطة الموجودة سلطة احتلال وأبناء هذه الأمة يسلمون للعدو في أصل مدريد أنه صاحب الأرض وصاحب الحق أن يحيا في سلام وهم يعيشون بسعطونه نعيش في ظلكم وفي حماكم. لمصيبة ما بعدها مصيبة مع أن التحرير إذن ده نتيجة الضعف الذي عليه الأمة التفكك التفكك ربنا قال لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب حكم اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إذن هنا ال ال إسماعيل الصفوي حينما أسس دولة تمالئ الأعداء وتمك وتمكنهم من أن يكون لهم مكان على أرض الإسلام دي كانت جريمة من الجرائم عشان وباسم الإسلام يعني المشكلة علشان يبقى إيه عشان نقوم لأن ذا تاريخ أسود صفحات سوداء الذي يرفع شعارة الشعيع وعلي بن أبي طالب يبرأ إلى الله عز وجل من هذا الذي حدث أنه إنسان يقتل أهل السنة والجماعة باسم علي عليه هل كان عليهم صار رضي الله عنه يأمر بقتل المخالفين له هل فاطمة بنت علي رضي الله بنت محمد صلى الله عليه وسلم تقبل أن ينتسب إليها أحد يغضر حرمة الإسلام أو يستقوي بالأجنبي أو يعطي ولائه للكافرين هذا فهم هذا عبث في ذلك المخلوط لكي ندرك هذا تاريخ صفحات سوداء لأن في كل زمان ومكان هناك فئات يعني, لا يعني كالأنعام بل هم أضل لا يدركون حقيقة الأنفر لذلك أنا أعوز أقول الصفحة دي مهمة جدا للذين يسعون إلى التقارب بين أبناء الأمة الوحدة ووحدة الصف وفعلا الأمة في مسيس الحاجة الآن لوحدة الصف لمواجهة أخطر التحديات فالأمة المسلمة أمة واحدة ولا حق لها أن تختلف فهؤلاء الذين يسيرون أبواب الخلافات مجرمون وخاصة في الثوابت في الثوابت ثوابت الأمة قرآن وسنة وصحابة حملوا إلينا هذا الدين وقيم علية إيمان وعمل وعدل وشورا وتطبيق للشرائع فإذا مسألة كلها إذا السلطان سليم الأول أراد أن يعلمنا بسيرته القولية والعملية أن وحدة الأمم فريضة وأن من يسعى إلى تفريق هذه الأمة هو خائن لله ولرسوله وللمؤمنين وهذا اللي كان عليه الشاه إسماعيل الصفان العجيبة أنه يعني رب فرض مذهبه وقتل وشرد العجيبة بعده جاء واحد اسمه عباس كان أسوأ وألعن منه وبعد القدر أنه في واحد اسمه نادر شاه جاء وبعد عباس الصفوي وقال يا عالم يا أهلنا يا لا يحل لنا أن أه أه أه أه أه أه نسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قدوتنا وأسواتنا حملت هذا الدين إلينا وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الاقتدوا بالذين من بعده عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وأن لا يحل لنا أن نتناولهم اغتلوا قتلوه علشان أنه نرفع شوف الجريمة يعني إذن في متطرفين متطرفين داخل هذا القطاع يعني لا يبهون للدين ولا يبهونها للشرائع فإذا القضية الوحدة الأمة فريضة ما فيش حاجة اسمها وحدة تيجي كده دون اللازم يبقى الأمر واضح لقد جاءكم بصائر من ربكم لازم الناس تفهم إن, إن, إن, إن, أن وحدة الأمة فريضة ويترتب عليها الحب والنصر الحب والنصر وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة وتون الزكاة وهم راكعون الهودي أمة وحدة يبقى الولاء لله ورسوله وهذا يعني الحب والنصرة فإذا المفضل أن أعوز أقول ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل بعد ما قتل نادر شاه هذا الشيء الشيء الغريب يعني لما تقرأ أنه جاء من بعدهم من يتعاون مع الإنجليز باسم التشيع أيضا دي مصيبة عظيما لوحد يقرأ هذه الصفحة السوداء التي يجب أن تختفي والناس العقلاء في عالمنا الذين بدأوا يركون خطورة هذا التوجه في التاريخ وأنه ذا شيء يجب أنه يبتعد عنه لتحقيق وحدة الأمة عن تكون على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات أنه الإنجليز فتح لهم الطريق من جاء بعد نادر شاه الدولة الصفوية الدولة التي قامت بعد الدولة الصفوية وبدأ يفتح الطريق مش بس الإنجليز وجاء الاحتلال والاستعمار الحديث سطع على الفلبين وعلى ماليزيا وعلى ده غير ما تسمى بالقارتين الجديدةين اللي ما تسمى اللي هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأيرلندا وأستراليا كل هجمة شرسة استهدفت, استهدفت العالم دخلنا في مرحلة الاستعمار الحديث البداية الدولة الصوفية التي تأسست في منتصف القرن السابع الهجري عشان كده دي خطورة الأمر أنه يبقى قطاع من أبناء الأمة باع نفسه للشيطان وحريص على تفتيت وحدة الأمة وحريص على أن يتواصل مع أعداء الأمة إن الهدف في النهاية؟ حب الجهو الرئاسي طبعا أنت ممكن تبقى عندك لك المكانة في داخل إخوانك في وسط العالم الإسلامي عشان أمة الأمة وحدة الأمة فريضة لذلك أنه أعتقد دراسة تاريخ الدولة الصفوية لنوع من التقويم عشان نصل ان في سلبيات خصيرة جدا ترتب عليها ان توقفت الفتوحات في شبه جزيرة الاناظون في شبه جزيرة البلقان يعني بعدما كانوا على بيحصروا فيينا ويزحفوا على المانيا وعلى فرنسا بعد كده ويتواصل الـ الـ الـ الـ الـ الارض الإسلامية فجاءنا ان بعد قيام الدولة الإسلامية بدأ يتأخر المشروع الإسلامي الذي بدأه قادة الدولة العثمانية بعدها بدأ يتراجع المشروع لأن في جبهة اتفتحت في على أرض إيران وعلى أرض شبه جزيرة الأناظول وبدأت الحملة الشرسة واغتيالات لقادة الأمة وعلمائها و. و, و, و وحرق كتبهم وحرق مصاحفهم كل ده الحدث فده عشان ندرك خطورة الـ الـ الأمر يعني إذا مش كل إنسان يرفع شعار الإسلام هو داخل نطاق الإسلام يعني الإسلام قد جاءكم بصائر من ربكم ترك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إذا هذه القضية الخطيرة معنى هذا أنه الـ الـ الـ رفع شعارات الإسلام ومن خلال هذا الشيء تضرب دولة الإسلام فعلا لما نقرأ دور الدولة الصفاوية والدول التي أتت بعدها وقامت على أرض إيران التي محت مذهب للسنة والجماعة بل وصل الأمر أحيانا كان في ممكن في طهران ممنوع أهل السنة والجماعة كان يقيمون في ذلك الوقت صلاة العيد صلاة العيدين وشيء ظهر صلعيد بكنش لهم مسجد في طهران بينما كان فيه 12 كنيسة على ما أذكر ومعبد للهندوس ومعبد سبحان الله لكن دواء لأنهم من أجل السنة رغم أنهم كانوا شكلون في حوالي 20% أنا عاوز أقول دي صفحة سوداء لازم تدرس بعناية عشان تدرك عشان الأمة الآن كما قلنا نحن في مسيس الحاجة أن تجتمع الأمة بكل فصائلها على قلب رجل واحد لكن دون غش وخداع واستخدام من التوقية ولا لا يبقى في طهارة في القلوب ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال واعتصموا بحال الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون وإخواتون فاصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عشان تنزل رحمة ربنا لازم يبقى فيه تقوى يبقى إذن مرة أخرى طبعا الدرس هنا بالسهل ولا بسيط أنه يترتب على القيام الدولة الصفوية الانسحاب من الجبهة الأوروبية وعدم التركيز عليها والانشغال بالجيب اللي انفتح اللي هو الهجمة البرتغالية الأسبانية اللي بدأت تهاجم العالم الإسلامي في جنوب شرق آسيا وفي المحيط الأطلاصي وداخل الأرض الإسلامية وتستهدف الإسلام وتستهدف أهل الإسلام طبعا بالتالي كانت المهمة عظيمة واستمر طبعا مش معنى هذا سلطان سليم الأول كان في القرن التاسع بداية القرن العاشر الهجري لكن الدولة استمرت بعد ذلك يعني قرون طويلة لكن تأثرت الدولة توقفت الطموحات نتيجة هذا الاسماعي إسماعيل الصفوي اللي جده ابن حيدر ابن جنيد ابن شياه ابن الشيخ الصفوي اللي عمل أسس طريقة صوفية في البداية وتبنى مذهباً لهوسيل الشيعة الاسمعشرية وأقام دولة مش كانت علشان تقيم الدين أو تنصر محمد ودين محمد وأمة محمد أو تتصدى للعدوان البرتغالي والأسباني على المسلمين في الأندلس أو تدفع الغدوان الأسبان والبرتال اللي بدأ ينزل يحاصر العالم الإسلامي ويدخل في جنوب شرق آسيا لا لا لا لا, لا. دي كانت اهتماماتها أخرى كان دول يشكلون لها دعماً عشان تحقيق أهداف أخرى إيه أهداف أخرى حب الجاهور الرأسة ولا على حساب الدين ولا على ولو على حساب العرب ولا على حساب العرب دولة لا تأبه للدماء ولا للدين ولا للعرق وترفع شعار الإسلام دي القضية الخطيرة التي يجب أن ننتبه إليها. وربنا جاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله والله يعلم إنك رسول الله. والله يشهد إن المنافقين لك اتخذوا أيمانهم جندة نحن نأتي بنقوم الأعمال ما الحق من ربيك فلا تكون لنا نعم نحن نقوم العمل نحن في ميزان الله أين الإسلام في حياة الناس دول إيه الأهداف والغايات الأهداف والغايات الكامل كنات سياسية كيف قوية كزيفة عن طريق القتل والإرهاب ورفع شعارات الإسلام أهدفها إيه؟ يبقى لها كان قول زي التتار زي المغول المغول في هجمتهم الشارسة كانوا زين إيه؟ أتوا على الأخضر واليابس ما كانش لهم هدف هو بس اللي حصل أن أوروبا حركت المغول علشان مهاجمة العالم الإسلامي بل إن أوروبا خافت إن الإسلام ينتشر في بلاد التتار والمغول فيسلموا ويكونوا عاولا للمسلمين ضد أوروبا فبدأوا يساعدون المغول والتتار يغروهم بالعالم الإسلامي علشان يساعدهم لأن لهم أطمع فإذا عايز أسأل أقول إذن الأهداف والغايات التي كان يسعى الصفويونة لتحقيقها أهداف غير مشروعه والوسائل غير مشروعه سواء اللي هي الدين الجديد اللي خرجوا بيها على الناس والسب للصحابة والتشكيك في القرآن والسنة وكمان الدخول في مناوشات وتقاتل مع اخوان في الاسلام واهدار حرمتهم اهداف وغاياته وقاليات غير مشروعة باسم الاسلام هذه مشكلة زي ابناء اوروبا الاسبان والبرتغال اللي صروا على انهم ينهوا الحكم الاسلامي بعد التمنمائة سنة الدولة الأندلسية التي أقامت حضارة إنسانية نعمت في ظلها الغرب وده ممكن إذا قدر لنا قلنا في العمر الباقين تكلم عن تاريخ الأندلس عشان نقول الغرب تعلم العلم التجريبي في في الأندلس هذه الدولة الإسلامية تعرضت للخطر وأصر الأسبان والبرتغال على أنهم لا يسمحوا بوجود مسلم واحد على أرض أسبانيا والبرتغال. بعد كم سنة 800 سنة هو ده تسامح دين المسيح المسيح لا يأمر بالقتل ولا يأمر بـ بـ بـ بـ لم يكن حقودا ولا يأمر بانتهاك الأعراض ولا يأمر بالتعذيب ولا يأمر باغتصاب الأوطان وسرقة الثروات وفرض الجوع والتخلف وبالدم المسيح عليه السلام بيقول لما إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني مباركة ووصاني بالصلاة وزكاة ما أدمتنا وبرن واليذتي ولم يجعلني جبان شقيرة والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حية يبدأ المفروض اللي كان أولى أن تتحرك الدولة الصفوية لأسرة المسلمين على أرض أسبانيا والبرتغال تطارد البرتغال والأسبان في مدخل البحر الأحمر مش تدينه قواعي العسكرية وتطارد الأسمن والبرتغال في شبه القارة في الهند لما كانوا بيهجموا ومراكب الحجاج ويقتلوا الحجاج ويسبوهم الأسمن والبرتغال كان يمنعوهم من دخول التواصل في موسم الحج مع إخوانهم كان مفروض دباء لو فعلا في إسلام حقيقي يبقى كان على الدولة الصفوية أن يكون لها موقفا ناصرا وداعما للإسلام لحراسة المقدسات هو المفروض لكن هذا لم يحدث. يبرز مرة أخرى لما نقول تقويم الدولة الصوفية موقفها من الوحدة الإسلامية موقفها من الدين موقفها من الأعداء كل ذلك يكذب الحقيقة لا مراء فيها أنها هذه الدولة كانت صوت عذاب على العالم الإسلامي بل أنها كانت سبب خطير. وده على فكرة شيء يعني لما قرأوا في التاريخ الدولة العثمانية التي كانت منطلقة. في أوروبا كان ممكن قابع وسين أو أدنى وتصل إلى أوروبا الغربية الإسلام خاصة بعد محلة الأندalus نجد فجأة أنفسنا أمام يعني تراجع في المشروع العثماني رغم إن الدولة استمرت في قواتها ورغم أنها كان 6 مليون كيلومتر بيجت فعاد مراد الثالث ثلاثة مليون كيلومتر مربع امتدت في آسيا أوروبا أفريقيا لكن دي كانت نقطة سودة في تاريخ الأمة اللي ظهور الدولة الصهوية التي رفعت شعارات الإسلام ورفعت شعار التشيع و و و و وهذا كان أمر خطير ترتب عليه أنه مزق الصف وأعطى للعدو فرصة أن يتسلل إلى الكيان الأمة ويعمل على تفيقها ما أحوجنا إلى وقفة محاسبة للنفس في ضوء صفحات التاريخ حتى يعني ونحن خاصة في أجل الظروف الغاية في القسوة الأمة في خطر عظيم والله العدو لا يأبه لأمتنا ولا يأبه لدماء الأمة ولا أعراضها ولا ثرواتها تكاتف الأمة ووحدة الأمة فرضة شرعية وضرورة حياتية وكما قلنا إن ذا من المعلوم بالدين بالضرورة وحدة الأمة وذكرنا أيضا أن الحكم الشرعي يعد محاربا لله من عمل على تفريق الأمة وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته आ ah, ah, ah, ah.